يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ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 ولئن أذقنا الإنسان من رحمة ثم نزعلها منه إنه لا يأوس كفور ولئن أذقناه نعمة أبعد ضرّاء مسّته لا يقول إن ذهب السيئات عني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 بَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَؤلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَهُ مَلَكٌ إِن ما أنت نذير والله على كل شيء وكير أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر ثور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين Jikalau tidak menjawab, maka mereka tahu bahawa apa yang diturunkan oleh Allah dengan ilmu Allah dan tiada yang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 أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبره كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به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 لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراضينا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل لظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على زينة من ربي وأتاني رحمة من عنده وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن يزمنوها وأنتم لها كارهون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 ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا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 وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيدا إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا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 يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون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 فتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على زينة من ربي وأتاني منه رحمة وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسر وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوهَا فَقَالَتْ مَا تَسْتَطِيعُونَ لِي وَلَا أُذِنَ ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خذي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز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 قالوا لا تخف إننا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب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 إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم نوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب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 قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى رفن شديد قالوا يا نوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك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 ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعديد قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط وَيَا قَوْمِ مَعْمَلُهُ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِدٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابِي يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ أُرْتَقِبُ إِنِّي مَعَكُمْ رَاقِبٌ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 ألا بُعْدَ لِمَدِينَكَ مَا بَعَدَ الثَّمُودُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْقَانِ مُبِيدٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهِ فَاتَّبَعُوا أَمْ رَفِرْعَوْنَ وَمَا أَمْ رَفِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعمة ويوم القيامة بئس الرفد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 إن أخذه ألم شديد إن في ذلك لا لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجمع لهم الناس وذلك يوم مشهود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 ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوس ولقد آتينا موسى الكتاب فاقتلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم مريب وإن كل اللام لا يوفي أنهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقن كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغر إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء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 إلا من الرحيم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأم لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلن نقص عليك من أنباء رسل ما نثبت به فؤادك